لا يغوغ ما And the <laughs> I uh -huh. No, no, cool. يلا يا يا خذ الكتاب من لا لا, لا. تلبي. تلبي على النبي يا خالد ما هو جسدك بس كنا ما عادش عامل لا ولا ده عشان نستنى بس ممكن افتح قال ان لما انار نور ربي ذهب الله ما الله فبحمق عليك حبيب لا يا الله يغادي الله الله يغادي والله يغادي to get quando aqui lei Better. لها من تحتها ألا تحضني <تصفيق> ألا تحضني قد جعب وإذا أتكتني يا I'm <laughs> going لا اوو بكتم ده كي The word of a oh. Yeah. Yeah. That is a big story. That قولها ثاني برضو سبحان سبحان سبحان